و تصدقت باللل شكروا و انذاك ابل ما زرو و انذاك ابل وَلَهُنَّ شَعَلِينَ سَوَّاَهُنَّ مِنْ سَبِيلِهِمْ وَأَوْجُدُوا أَجْدُودَ Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.